قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم